موسوعه ا ل ن ب ل س ي للعلوم الاسلاميه خلقناكم فلولا تصدقون أ ف ر أ ي ت م نحن قد دعنا بينكم الموت وما نحن بمسموقين على أ ن نبذل أ م س ا ل ل ا ل د و ر م ا ء ج ا ل y e a h أ ف ر ح ي ت م النار التي ي د نحن جعلنا تذكره ومتاعا ل ل م ق و ي فسبح باسم ربك العظيم أ ف و ا ن ت م أ و س و ع ه ن ش أ ت س ي ل ل ع م ا ل ا س ل ا نحن ج ع ل ن ا ه ا تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ثلاثة もしもしも。 y h a t i a فبهذا الحديث أ ن ت م مذهلون وتجعلون رزقكم t h a n you. What、wow. m、wow. I'm、yeah, gonna...、Uh. you、mm -hmm.